119. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين 110. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها 120. وجدنا آباءنا لها عابدين 121. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين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 117. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون 118. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين 119. قالوا سمعنا فتى قَالُوا لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُ بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يا فَالْفَعَلَاءُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نكسوا على سِيمَ لَقَد عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ ولما 124. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين 125. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجينا لوطا الى الارض التي راضنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوبنا فيله 112. وكلا جعلنا صالحين 113. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم 112. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 113. ولوطا آتيناه حكما وعلما 117. وفرجناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 118. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وَنُوحًا ونوحا إذ مِن من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم 118. ونصرناه من القوم الذين كذبوا كانوا قوم سوء فأورقناهم اجمعين وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكننا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان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 118. فهل أنتم شاكرون 119. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ